بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما روا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى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 أن تُلْمَؤَه إِذْ يَغْشَ السِّدَرَ تَمَا يَغْشَ ما, ما زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَ لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَ أَفَرَأِيْتُمُ الْعَتْ وَالْعُزَّ وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى الْكَائِذَةُ قِسْمَةٌ ضِيْزَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاعُ أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا, ليجزي الذين أساءوا بما عملوا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 116. وأنه هو أغنى وأقنى 117. وأنه هو رب الشعراء 118. وأنه أهلك عادن الأولى 119. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى